انتهينا منهم نعم صحيح نعم. ثم قال المصنف وطاهر غير والمستعمل. هو المستعمل طاهر، طاهر قلنا بأن الماء الذي يستخدم في الطهارة لابد أن يكون عليكم السلام ads fois لابد أن يكون هذا الماء عاري عن الإضافة لابد أن يكون مطلقا وأن يكون عاري عن الإضافة وأن يكون هذا الماء هو الماء طاهر في نفسه مطاهر غير. أن يكون طاهرا في نفسه مطاهر بغيره، لأن الله جل في علاه قال وانزمنا من السماء ماء انطهروا، في هذا الآخر قال ليطهيركم به، فلا بد في الماء أن يكون لا لا لا, لا. سيكون من كفاءة الآخار، لأن سألت حتى عن الاختبارات وجدت أن الجامعة عملت الاختبارات على كفاءة الآخار، مش عند السالك، عند السالك سيكون للأخوة في المكس لأن هم في الجامعه هنا عاملين الاختبارات في على كتاب كفايات الاخبار او كتاب متن شجاع انزله لكم سلفي اذا أحسنت احسنت اينا والاخوات في القاعه وفي الزوم يريدون المتن تنزيله وأنا ما أعرف كيف تنزيله لو أحسنتم لاين تفعلون ذلك بزاك الله خير الله لكم نعم الآن سيتم تنزيله لكم إن شاء الله طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وطاهر جيد وطاهر غير مطاهر وهو الماء المستعمل هو طاهر في نفسه لكنه غير مطاهر لغيره طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره هذه الأصل أعجب الله يبارك حضرتك أهو نعم لا لا تحت أمرك تفضل شيء إن شاء الله ربنا إن شاء الله ماشي ماشي طاهر غير مطاهر هو الماء المستعمل هذا القسم الثالث من أقسام المياه هو الماء المستعمل رفع الحدث أو ازاله الندس لم يتغير فهو طاهر لقول الله تعالي، لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء إلا مغير من طعامي أو لوني أو ريحي هذا الحديث ضعيف جدا العلماء اتفقوا على ضعفه هذا الحديث اتفق العلماء على ضعفه نعم حجز عفو أبو حاتم والجميع هنا الاتفاق على ضعيف نوع غيره هذه الزيادة يعني لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء والحق أنه أيضا أجمعه على أنه إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه تغيير فإنه ينجس بذلك فقد أجمعه على الزيادة لكنهم اتفقوا حدثيا أن ضعيفة ولم تصح والعلماء اختلفوا في الماء المستعمل لكن في المذهب قالوا ما المذهب طاهر أنه غير طهور المعتمد أو المزهد قالوا طهور ولكنه لا يطهر غيره هل هو طهور المعتمد الحدث في المذهب انه غير طهور خلاف لان الصحابه من شده التنالي بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به في الاسفار يعني هذا الدليل الاول انه غير طهور بان الصحابه الله عنهم كانوا يتيممون ولا يحرصون على جمع المياه والتطاهر به ولو كان ذلك سائغا لفعلوه، واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا وصحيح أنه تأدى به الفرض، وقيل أنه تأدى به عبادة وتظهر فائد الخلاف يعني يقول علة المن أنه تأدى به فرض، تأدى به عبادة وتظهر فائد الخلاف في سورتي الاولى فيما استعمل في نفل الطهاره كتجديد الوضوء والأغسال المسنونه والغسله الثانيه والثالثه فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لانه لم يتاد به الفرد يعني لو قلنا ان العله تاد به الفرد إذن الغسل الغسله الاولى والغسله الثانيه والغسله الثالثه لا يكون مستعملا لانه لم يتاد به الفرد الفرد يتاد بالمره الاولى فقط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا, حيا وسهلاً يا زول. رب يرضى عننا. ما الثانيه ففي الصحه يكون طهورا انما تادى به الفرض في الغسله الثانيه او الثالثه وعلى الضيف لا يكون طهورا لانه تادى به عباده ولا خلاف ان الماء الرابعه طهور على العلتين لانه الرابعه زياده والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الزياده قال فمن زاد استاذ ذلك فقد تعدى وظلم والغسله الاولى غير طهور على العلتين تادي فرض والعباده به بمائهما والصوره الثانيه الماء الذي اكتشفه بكتابه دعنا بالصوره الثانيه قرينا في الصوره الأولى لنعلم الماء المستعمل نعم الماء المستعمل كما قال او الماء الطاهر غير المطهر يشمل ذاته ام صراحه قال الماء الطاهر غير المطهر عليكم السلام ورحمه الله المساهمه الماء الطاهر غير المطهر قال الماء القليل الذي استعمله في فرض الطهاره عن الحدث كالوضوء والغسل فهو طاهر لكنه غير مطاهر عليكم السلام أنت تأخرت عن دروس الليلة دروس العصر وتأخرت عن درس الآخر ما أدري ما أقول لك لما لما تقاعس ايوه يا اختي الفاضله من من من جروبات السحر هذه ستلحس راسك قريبا خلي نفسك في العلم فقط ولا تاخري عن العلم نعم وما يقولون الماء هذا طاهر غير مطهر طاهر غير طهور طاهر غير طهور احسن الله اليكم جميعا اس كذلك ابو عائشه جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود وانا مريض لا أعقله فتوضأ فتوضا وصب من وضوئه علي قالوا لو لم يكن طاهرا لما صب من وضوئه علي عليكم السلام وبركاته فلو كان المال المستعمل في الوضوء غير طاهر لم يصبه علي. عليكم السلام و بركاته صلى الله عليه وسلم. نعم ولأن السلف كانوا يتربعون ولا يتحرزون عما تقاطر من الماء لأننا نتبعون بأن الماء المستعمل نرس وهذا ضعف عندهم سنبين هذه المسألة إن شاء الله بحذافيرها لأننا سنخالف المذهب فيما تبنوه لكني أبين لكم فقط الأدلة التي يستدلون بها وأبين أيضا أن يعني ما يكونون السني فهم يقول يقولونا أن السلف كانوا يتوضعون ولا يتحرزون بتقاطل الماء على البدن على الثوب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لم يأمرهم بالغسل ودليل كونه أنا طاهر لكنه غير مطهر ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ما هوجن قال فقالوا يا ابو هريره كيف نفعل قال اتناوله تناولا فهنا الاغتسال. الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري يعني يخرجه من من الطهوريه الى ان يكون طاهرا الحمد لله موفق مسدد جيد وهذا يحمل يحمل على الماء القريب غير الجاري والعله في عدم استعمال الماء المستعمل انه ماء غير مطبق وتعبدا فانه حمل ذنوب الزنوب من الاعضاء عند عند الغسل به هذه وجهات نظر العلماء الشافعيه الفقهاء الشافعيه في عدم استعمال الماء الماء المستعمل لما لا يستعمل يعني لما لا يستعمل الماء المستعمل لما لا يستعمل والماء المستعمل لا اعرف حدثاً عندهم ولا يزيلوا ناجل سمع نو هذا هو الماء المستعمل هنا يقولون العلة في ذلك انا تأدى به فرد إن تأدى شوف العلة اختلف فيه تأدى به فرد أو تأدى به عباده ليت؟ أنا أكمل لكم الصورة كلياً وبعدين أبالي لكم الرواد قالوا الماء المستعمل هو الماء المستعمل طبعا تعريف هو الماء الذي انفصل عن العباد الماء المستعمل هو تعريفه عشان تكون متقنا للباب الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو في تأدية الخطب أو تأدية عباد. هم عندهم, عندهم الآن لما قالوا لا نستعمل الماء المستعمل قالوا ما العلة؟ قالوا العلة أنه ما استعمل في تأدية خطب أو ما استعمل في تأدية تأدية عباد. وهل هناك فرق بينهما؟ نعم هناك فرق بينهم وثمرة الفرق بينهما تظهر. بأننا لو قلنا هو ماء مستعمل في تاديه الفرض الفرض أن يغسل مره واحده غسل يد مره غسل مره كلها بيجزئ مسح غسل الرجل مره فيبئدا هذا الماء الذي استعمل في تاديه الفرض في الغسل مرة المره الاولى ماء مستعمل لا يستعمل ماء مستعمل لا يستعمل ولا علا في ذلك كما قلت أنه غير مطلق لأنه صار مستعمل ما صار ماء مطلقاً وأيضاً حامل الذنوب العبادة هذا وجهة نظر الفقه الشفعي في ذلك إذا الع العلا الأولى كان لتأدية الفرض العلا الثانية إذا كان لتأدية العبادة إذا كان لتأدية العبادة إذا كان تأدية العبادة يبقى أيضاً في الغسل الأولى والغسل الثانية والغسل الثالثة هو ماء مستعمل لكن تأدية الفرض الغسل الثانية طهور إنه غير مؤدي، مؤدي لإعتادية الفرد. الفرد فيه مره واحد. الفرد واحد. الفرد واحد. الفرد فيه لكن العبادة لا بد لها ان يسني في هذا كل ما كان غسلا كان العبادة. هذا عندهم يبقى العلة الثانية قالوا ماء تأدى به العبادة يبقى العبادة تشمل الفرض والنفس يبقى المسح الأول والمسح الثاني والمسح الثالث هذا الماء المنفصل عن العبد لتأدية العبادة سواء كان الثاني أو الثالث لتأدية الفرد الأول فقط هذا الماء المستعمل هذا الماء المستعمل عندهم طاهر في نفسي وعلة الطهارة او بلاء الطهارة <تصفيق> دلالات كثيرة، لكنه غير مطاهر العريض. طاهر في نفسه كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فعاد جابر بن عبد الله فصب عليه ماء توضأ وصب عليه من وضوره لو كان الماء نالسا ما صب عليه. <تصفيق> <تصفيق> عفوا لو كان ما صب عليهم. الثاني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكانوا يتوضعون ولا كانوا يحترزون من هذا الماء المتقاطر على ثيابهم وعلى أبدنهم. وصار ماء ماء طاهرا. هذه دلاء طاهر أما دلاء انه غير مطهر، قال الصحابة رضوانا عليهم كانوا لا يحملون الماء. ولا يجمعونه من اجل ان يتطهروا به ما كانوا يحملونه ليتطهروا به لذلك قالوا تركوه دلاله على انه غير, غير مطهر ولئلا عندهم كما قلت بانها لتاديه الفرد او لتاديه العباده ماء منفصل عن العدو في تاديه الفرد او تاديه, أو تأدية العباده وقلنا الفرق, الفرق بين القولين تاديه الفرد اذا مره واحده الثانيه والثالثه لا يكون مستعملا تأديث الفرد في الأولى والثانية والثالثة لأن الفرد تأديث العبادة لأنها تشمل الفرد والنفس والصحيح الراجح في هذا أن الماء المستعمل ما انتهور أن الماء المستعمل ماء انتهور طاهر بنفسه مطهر من الغير قد يقال ويستأنس ليس دليلا مستقلا يستانت على ذلك بأن عائشه رضي الله عنه قالت اتصلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد يقول ابقلي ابق لي وتقول ابقلي ابق لي هو عمتا ليس صريحا لكن الاحتمالية وارد عليه لأنه متصور الإناء تأخذ من الماء وكانت تتوضع مثلا قبل الغسل فينفصل الماء من على يدها فيوضع فينزل فيها الإناء واتى ما يغتسل الماء ليتوضا فالماء يتساقط من عضو من جسده فيقع في الانا سيكون هذا ما مستعمل نعم الماء هو ماء مستعمل عشان تفهموا هو ماء مستعمل نعم منفصل عن العضو منفصل عن ال الماء المستعمل منفصل عن العضو كما قلنا لتاديه فرض او تاديه او تاديه عباده والفرق بينهم الفرض يبقى مره واحده عباده يبقى اكثر مره نعم الصحيح الرادح بانه ماء ماء طهور طاهر بنفسه مطهر للغير وميمونة أيضا على حديث عائشة وميمونة أيضا اغتسلت ببعض الماء فبقي منها ماء وقد يقال بقي منها ماء تساقط من من أعضائها الماء عليه أو بقي واحد والاحتمالية ورد أيضا فلما اغتسل لما قالت لنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنوبا قال سبحان الله الماء لا يجنب الماء لا يجنب وميمونة وايضا أم سلم قالت اختصالته أنا رسول الله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من انان واحد كل ادله تعاضد التأصيل العام أن الماء المستعمل ماء طهور ليس بطهر فقط فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي كانت تستخدمه زوجاته هذا الدواء أنه استعمل ماء المستعمل والأمر الثالث من الأدلة على ذلك هذا الماء لم ينفصل عن أصله لا تغير تعمل ولا رائحه ولا زيد عليه شيء ولا نقص منه شيء هو الماء هو الماء واستعماله في الطهارة لو حمل الذنوب كما قال أن سلامه نزلت ذنوب فمه في عينه لو نزلت هذه هذه الذنوب بأسرها كما كما قال انمس سلامه هل الماء غطى الذنوب وأنا دي مسألة مسألة حسية أما مسألة معنوية هي مسألة معنوية ليست مسألة حسية فالصحيح الراجح كما قلت هو استخدام هذا الماء لانه ماء لنهو ماء وماء لم تتغير أحد أوصافه فيكون الحق الجواز جواز استعمال الماء المستعمل وان الماء المستعمل طهور طاهر في نفسه مطاهر مطاهر طاهر في نفسه مطاهر لغايته الصورة الثانية الماء الذي اقتسلت به الكتابيه عن الحيط حتى تحل زوجها لأن الله تعالى قال يسالونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط فاعتزل النساء في المحيط حتى قال حتى طول في الطهار نفأتوننا حتى عمركم الله ينبني عقناء لو اسلمت هل يلزم عادة في غصفين لا جمع يلزم فوغير وإن قلنا الجامعة عاد وهو صحيح ففي الماء الذي تعملته حال الكفر وجهان مبنيان على اللتين إن قلنا إن العلة تاديه الفرد فالماء غير طهور لأنه الغسل فرد من أجل أن تحل الزوج وإن قلنا إن العلة تأدي العبادة فهو طهور لأن الكافر عليش ماء ما تعبّلت الا إلا وردها الله تعالى قال من عمل صراحة أن أو أنسى وهو مؤمنون وأعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت إذا إذن هذه المرأة حاضت الكتابية حاضت فقتصر فقُدنا إن اقتصرت ملتوية تأدية الفرض إن قلنا تأدية غير الفرد الفرد فلما غير طهور لأنها من أجل أن تحل زوجها وإن قلنا تأدية للعبادة فهو طهور لما؟ لأن المرأة الكتابية ليست مؤمنه ولا ولا يتقبل من أعمالهم حالة كونهم على الكفر واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكم حكم الكفرة كما ذكرنا حكم حكم الكفرة يعني لو كانت تأتي الفرد فالماء صار طهيرا فقط غير مطهر وإن قلنا عبادة هي اسم العباده العبادة فإذا يكون الماء طهور على على على أصله فأعلم أن الماء الذي يتوضى به الصبي غير طول وكذلك الماء الذي يتوضى به المتنفذ هنا الماء الذي يتوضى به الصبي غير طول لما لناه معتمد ولأن الصلاة معتمد عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم عند سبع واضربوهم عند محسباً عند عشر فصار محاسبا عند التمييز صار محاسبا وما لا أعتقد وجوب أنه على صحيح في الجميع ثم ما دام الماء المتنفذة على العض لا يثبت له حكم الاستعمال لو جرى من العضو المتوضع إلى عضو آخر صار مستعمل حتى لو انتقل من أحد لدين إلى الأخرى صار مستعمل بل الماء المستعمل أصل وضابط تعريف الماء المستعمل أن يكون هو الماء المنتقل من عضو أو الماء انفصل عن عضو في تأديت الفرض أو تأديت العباد هذا الماء المستعمل وانتقل ما الذي يمر في الانتقال من عض إلى موضع آخر من ذلك العض هذا ما يعتبر مستعمل كالحاصل عند نقل من الكف إلى الساعد ولدبو إلى كف ونحو ونحو ذلك دور انتقاله انتقاله من عض إلى من يد اليمنى إلى يد الشمال من يد إلى إلى مسح الرأس إلى إلى الوجه هذا الماء المستعمل أنه فاصل عن العض لتاديه فردي او تاديه أو تاديات او تاديات انتقل الماء من عضو الى عضو دون شء المكلف فهنا اختلف العلماء في هذا الباب يعني هذا الماء لا يضر ولا, ولا ولا يصير مستعملا هذا القول قول الموردي والروياني وقال بعضهم إن نقله قصدا صار مستعملا وإلا لا يتحكم النية في ذلك عليكم سلامه صاحب ابن الرعفة أنه لا يصير مستعمالاً لأن غمس جنوب ماء دون خلتين وعم جميع بدني ثم نوى ارتفعت جنابته بالأخلاف وصار الماء مستعمالاً بالنسبة إلى غير ولا يصير مستعمالاً بالنسبة إلى غير صرح الخوارزمي حتى أنه قال أحد حدث حدثاً ثانياً إن حال غماسي جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنوب قبل تمام من الغماس ارتفعت الجنابة عن الجزء الذي لاقى الماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم من الغماس وترتفع عنه عن الباقي على الصحيح المنصوص عليه يقول أنا لو انغمس في الماء دون القلتين وهو انغمس ما لاقى من البدن في الماء فقد ارتفعت الطار حتى حتى يصل إلى آخر إصبع له وان اغتسل بذلك الماء صار الماء مستعملا صار الماء مستعملا فإن صار الماء مستعملا وجب أن نقول في المذهب لا يستعمل لإزالة الندس ولا لرفع الضرر لا يقوى على ذلك وان كان, كان طاهرا والصحيح ان الماء المستعمل ماء طهور على ما هو عليه ماء طهور طائر في نفسه مطاهر لغيره لا سيما هذا يعني اهل الحديث مالوا إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجز شيء وايضا الماء المستعمل يعني ما الا في عدم التطهر به لا عله قالوا العله هو هو مساله النساء المراجعه لي مساله النساء في في ذلك الماء المستعمل قالوا تعبدا تعبدا اذا خالد بالمراه تعبد تعبدا حاضر حاضر ممتاز انك قلت ذلك تعبدا قالوا تعبدا الماء المستعمل لا يستعمل تعبدا وعلى إلا أنه, أنه يحمل الزنوك لأن النبي عليه وسلم بين أن الهدوء مع كل تساقط خطرة من الخطرات يأخذ ذنب معه طبعا عشان أشياء قاعدة معقد جدا هل يمكن تلخيصه؟ نعم يمكن تلخيصه تلخيص بسيط نتكلم عن هذا الماء احنا نتكلم عن نوع الثالث من الماء هو الماء المستعمل بيقولون هذا الماء هو طاهر لكنه غير مطاهر لغيره هو طاهر غير مطاهر لغيره اللي هو الماء المستعمل نبدأ ترخيصه الآن مراجعة بسيطة بس بعد المراجعة سأقول لكم صوره سؤالا وأريد الجواب أنا لو كان معقدا معقدا حاضر. لو كان م م يعني مؤقتا معقدا انا أحل الترخيط لكني سأسأل بعدها جيد مش جيد عقيدتنا في اليوم الآخر نؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها نقاط ألخصهم ثم أسأل السؤال وأريد الجواب تعالش أن نصير طالع فأدخله في ثلاث نقاط النقطة. النقطة الأولى الماء المستعمل تعريفه تمييزه حتى أثمه الثاني حكم الماء المستعمل الثالث الدليل على خلاف المدين هذا هو أول شيء الماء المستعمل الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العض هذا قايده الآن الماء المستعمل يا أستاذ عقدت المسألة يا أستاذ يسأل لي قال الأستاذ كيفما تحبوا ويسأل لكم ولو كان في ماء الآن سأستعمله إذا ما هذا الرجل هذا الرجل ماذا أشياء هذا طب هذا رجل بوهت هذا بهت أم هذا الزرقان الذي في رأسه فقر دم لأنه لم يفهم طيب انا سأصف حتى ابيض وجهه بإذن الله ما هو الماء المستعمل يا أستاذ الاستاذ اجاب وقال الماء المستعمل أن اخذ الماء وأن أتوضأ وأنا أتوضأ انفصل الماء عن العضو وانفصل انفصل عن العضو بس بشرط هذا العضو اؤدي به الفرض الفرض في استباحة الصلاة انا كل مره مره مره مره يعني ايه المنفصل عن العضو يا بقى هتخليني اقول لههوي بسرعه وبصوت عالي منفصل عن العضو انا بتوضا الماء جاء على وجهي الماء يتساقط من على وجهي هذا منفصل عن عضوه الان الماء المنفصل <تصفيق> ما تخافي ما تخاف الماء المفصل عن العض هو الماء الذي أصبغ الودو به صاحبه على العض وانزلت قاطرة من على جسم من على هذا الماء المفصل عن العض طيب يبقى هذا ماء مفصل عن عض أول شيء مستعمل الماء المفصل عن العض طب هذا قائد قيد يخرج إيه شو صار من ننظر باحترافات هذا قيد الماء المفصل عن عض وهذا قائد يخرج إيش يخرج إيش يا نصير أما الذي منقطع عبد النبي اللي ناخذ هذا <تصفيق> خليكم معايا بالله عليكم انفصال عن العضو بنيه تاديه الفرد او بنيه تاديه العباده بنيه تأديهة الفرد أو بنية تأديهة العبادة بنية تأديهة الفرد الفرد هو إيش لما أنا أتوضى أريد أن أصلي الفرد أنا أتوضى ثلاث مرات أم أتوضى مرة واحدة الفرد إيش الماء المتوضى على الوضوك كما قالت سيرفين اللواء اللواء البخل المخمول يادي أرسل واجي ثلاث مرات، المرة واحدة، مرة واحدة، ممتاز. هذه تأدية الفرد، هذه الفرد مرة واحدة. يبقى عند الغسل الثانية الماء الأول، الغسل الأولى الماء المنفصل عن العضو بتأدية الفرد. انفصلة في المرة الأولى هو ماء مستعمل. مفهوم؟ ده تأدية الفرد. طب الغسل الثانية، الغسل الثانية، ولو انفصلت عن العض هذا ليس ماء مستعمل. لما لأنه ليس تاديه الفرد. يكفيه مرة واحدة. والمرة الثالثة. المرة الثالثة أيضا نفس الامر المرة الثالثة نفس الامر ماء غير مستعمل. أما إذا قلت الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضوي بتاديه عبادة. عبادة العبادة تشمل الفرد والنفس. يبقى الغسله الأولى مستعمل. اللي فصل فيها يعني吧. الغسلة الحالي مستعمل لانها عبادة حتى لو كانت نفلا لكنها عبادة. الغسلة الثالثة ايضا مستعمل لانها عبادة. طب الغسلة الرابعة اش اطار? اما الغسلة الرابعة فانة طبعا لو قلنا تديت عبادة يبقى الغسلة الاولى ما مستعمل ليس ليس ليس يطهرا لغير. والثانية ايضا ما مستعمل طاهر نفسي غير مطهر غير مطهير لغيري. الثالثة. في نفسي. غير مطهر في المطهير نفسي. المرة الرابعة. الماء المفصل مرة الرابعه ماء طهور بكل باتفاق كلمه لأن المره المره الرابعه ليست من الوضوء هي ظلم قال انس فأنت عدى انا ذلك فقد ظلم أزيح ازيح الرجل الازرق الذي وضعته الحمد لله انك فهمتي أزيح إذن الرجل الأزرق الذي وضعته هذا الماء المستعمل في ذات الفرد او تاديه أو دع تدّيد قال على هذا الماء طاهر. وقلنا هو طاهر من أجل أن نسمّ صبّ الماء على وضوءه وصبّ وضوءه على وضوءه على على جاف. وأيضاً كان وضوء ويتقاطر الماء على الثوبي ولا يحترزون. الحمد لله كلا فهمينتم. يبقى هذا الماء هو الماء المستعمل عندنا في الشفيعية. قالوا ماء مستعمل طاهر. ليس بطهور يعني لا يرفع حدثا ولا يزيل ندثا وهذا خطا بين بل ما طهور هو عمدت ما عندهم كما قلنا كانوا في الاسفار لا لا يجمعونه ليتوضوا ويتامون قلنا استقذارا استقذارا استقذارا واما الدليل ان ان الشيطان نهى عن يغتسل الماء, الماء أحدكم في الماء الدائم وهو جنب الرماق قالوا أيضاً هذا يستغذر وليس الأمر على أنه على أنه مستعمل لا يصلح استعماله بل على أنه مستغذر والناس إذا تعافى الناس شيئاً لا يتخدمون عليه قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الزباب فينا أحدكم فليغمس في ما الذي تأتيه نفسه ليشربه ما لكنه إذا أراد ان يشرب يجب ان يغمسه لأنه قال قال فإن في أحد جناحي الداء والآخر الدواء يبقى الصحيح خلافا للمذهب الماء المستعمل ماء طاهر في نفسه مطاهر لغيره فهو طور فهو طور ثم قال والمتغير بمقالته من الطاهرات ما زلنا في قسم الماء الطاهر غير المطاهر حتى لا يضيع عنك ما زلنا في قسم الماء الطاهر غير مطاهر. هو طاهر في نفسه نعم لكن غير لغيره لغير وانسال سليمه قلنا لانه ليس ليس على اطلاقه ماء مطلقا لا لا لا اسيا افهمي النفله هو في نفس في نفس العضو اللي هو الطار احنا المره الاولى هي الواجبه في الغسل قال و... وايديكم الى المرافق طب انا هغسل يدي للايه اللي من هذه الغسة الأولى هي ايضا pues الثانية تعتبر نفلة ان fordom. ان قلنا إن الماء المستعمل هو الماء المفصل عن when فرض- فرض الفرض في المرة الاولى يبقى الثانية والثالثة- ماء الماء 2 كل الغس في المرة о steroid- Luca والنفق يبقى ما يكون ماء مستعمل فهمتم؟ ممتاز من أيضا أقسام الماء الطاهر في نفسه المطاهر في غيره هو الماء المتغير رب يرضى عنك أشخي احمد الله بك ويسر الله عليك امرك أحسر الله عليك حبيبي الماء, الماء المتغير إذا قلنا الماء المتغير لابد أن تفهم أنه إذا غير هو متغير تغير طعم طعمه أو, أو لونه أو ريحه هذا التغير هذا التغير اللهم امين رضي الله عنك هذا التغير كما قلنا من طعم الأولين أو رائحة اتفق العلماء أن هذا التغير ينقل, ينقل الماء من الطهورية إلى أن, أن يكون طاهرا رب يرضى عنك شيء أحمد وارفع مقامك وكلنا نتشرف بك أن الماء ينتقل من الطهورية إلى الط الطهارة هو أو أو الط فإن كان طاهرا فهو طاهر في نفسه كنا غير مطاهر لايه طيب من أقسام الماء الطاهر في نفسه غير المطاهر المتغير بالطاهرات يعني يعني يعني الماء الماء اختلط بغيره من الطاهرات فتغير كيف المرأة المرأة تغتسل في حوض الاغتسال المرأة تغتسل في حوض الاغتسال فوضعت طوال المرأة طبعا تتعلمون المرأة وما أدرك من المرأة من ذوق من ذوق ورقة طبع وحسن فعل فهي لابد أن تكون لابد أن تكون ذات هيئة راقية سامية جميلة لها ملامنة رائحة طيبة وهذا أصلا أصلا تتعب بيل لاجل فعلها احترارها زوجها على أحسن ما تكون فتغتسل تضع في الماء طيباً تضع في الماء الصابون أو الأشنان أو الشامبو الذي تضع فيه حتى تغتسل وتبقى في الماء حتى تبوش كما يقولون يعني تنتشر الجلد دون كنتنازل لكن الأصل أنها تغتسل بهذا الاغتسال هنا بهذا الماء هل يصح لو كانت جنوباً أن ترتفع جانبته بهذا الماء نقول هذا الماء بوضع المسك أو العود في الماء تتغير رائحة الماء كل يوم نقولنا عندنا أمور ثلاثة تغير طعم أو لون أو رائحه ايضا المسك ان كان العود لو كان مركزا يكون أسود مركزا فإنه, فإنه يعكر بياض الماء يغير, يغير لونه يبقى لون أو رائح وأيضا إن شرب من الماء تغير طعم يبقى المسك أو العود غير الطعم واللون والرائحه فيبقى هذا اسمه متغير بالطاهرات متغير بالطاهرات كما كما انك لما تشرب تشرب ماء ورد يجعون فيه الورد او النعناع وتشرب الماء هذا متغير طعم متغير جدا ظاهر فيبقى هذا اسمه الماء المتغير بالطاهرات الماء المتغير بالطاهرات هو ظاهر ظاهر في نفسه لكنه متوفر كالماء الكفور الكفور يؤثر على اللون والروح فتغدير الكلام هنا والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه المطاهر بغير كالماء المستعمل طيب ضابطه ضابط هذا الماء وضابطه أن كل تغير يمنع اسم المطلق بسلوب الطهوريه وإلا فرض ما معنى هذه ما معناه أنه ضابط الماء المتغير هو أنه أنه يتعرى عن الإطلاق ويكون له الإضافة فتقول الماء الذي غيره الورد ماء ورد الماء الذي فيه الشمبو وتغير تقول ماء وصبون ما تقول ماء مطلق أبدا أبدا فهذا الماء الذي تغيرت بتحلل الجزيئات في الجزيئات فتغيرت فنقول التغير هنا خرجه من الماء الطهور إلى الماء الطاهر لأنه تغير بمخلطه من ماء التوريه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام ماء وصد لكن بعض يقولون الماء وصد لا تغير وقيلة بل يصب يصب الماء بعدها إذا الماء الذي خلطه المسك أو العود صار متغيرا صار متغيرا هنا الحق انه ليس ماء, ماء ليس ماء طهوري لا ليس ماء طهور بل هو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لذاته نعم قال المتغير بما خلطه من الطاهرات ضع خط تحتها بما خلطه وأسألك واسالكم فيما ما تفهمون من قوله والماء المتغير بما خالطه من الطاهرات ذاو خط تحت بما خلطته اختارته منط ممتاز ممتاز. طبعاً المخلطة المغيرة هنا هي الممازجة، انه جزيئات الماء تحلل فيها جزيئات الماء انساب انسيابيه هنا تحللت جزيات المسك فيه، فما لا نفكر عنه. هنا قال. والمتأجر بما خلطه من الطاهرات. ماذا تفهمون من ذلك? بما خلطه من الطاهرات. خط تحت مخلط. اريد اريد اريد ما تفهمون منه. بس هذا الذي اريده. معكم. مش يا جيب مفيه هاي بس جيت على ال على على الأرض في أختار في لا لا يا لا <تصفيق> <تصفيق> لا احبط تحت خالطه تاتينا بالاجابه خالطه قد يخرج ما قد عن ما انفصل عن ما فلسفه لا ليس كذلك يعني متغير لنا طعم نعمه وقال خالطه قيد يخرج ما كان ما كان تغييره من ايش بالمجاورة لا بالمخلطة هذا الذي أردته منكم لما يقول يقول هنا المصنف لابد أن تنظر لكلام المصنف قال والمتغير المتغير من الطاهرات يبقى أنا أقول هنا هو متغير نعم تغير بالمخلطة وهي مماذجة تحللت الجزيات في الجزيئات هذا التغير التغير هذا بالمخالطه هناك تغير آخر تغير تغير بما في مقره تغير في بما في ممره تغير بالمجاورة يعني أجل لكم الله لو وضع لو ميته على حافه النهر فإن هذه الميتة على حفة النهر تغير تغير لونة طعم أو رائحة الماء يكون الماء هنا متغيب, إيش متغيب بالمجاورة لا, لا بالمخالطه يبقى ليس بحكم يعني ليس مستعملا او قل ليس طالب نفسي غير متغير التغير ما جاء بتحلل الجزئيات هذا تأثر بعامل أخرى يبدأ اسمه متغير بالمجاورة يعني هناك ترعة تعرفون هنا الترعة هذه او البحيرة وهناك أشجار بجانبها وقعت أوراق الأشجار على الماء تغيرت البقعة التي وقعت فيها هذه أوراق الشجر صحيح؟ فان هذا التغير تغيير بإيش؟ تغيير بإيش؟ تغيير بالمجاوره لا تغيير تغيير بالمخالطه هذا تغيير بالمجاوره ولا يستغييرا بالمخالطه وما معنى ذلك التغيير بالمجاوره لا يخرج الماء الطهور عن طهوريته ولانه يصعب ويشق الاحتراز منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بئر وضاعه سئل عن بئر وضاعه يق يعني يقع عليه النتن والكلاب وغير ذاك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لا يحمل خلص يبقى قوله والمتغير بالمخلطة قيد يخرج المتغير بالمجاور يا رب تكونوا فهمين يا أصحاب الزوم يا رب تكونوا فاهمين إذا ما تغير بالمجاورة حتى لو كانت تغير كثيرا فإنه لا يسببه الطهوري. كما تضع مثلا ضد أو شيء مركز أو الكفول المتصلب الحمد لله أو الكفور المتصلب في الماء فإنه لا تتفتت الجزيئات وتختلط بجزيئات أخرى لا لا تتحلل تتفتت وتختلط بجزيئات أخرى. وقد يعكر الماء يتغير إذا التغير هنا اسم تغير بالمجاوره ليس تغير بالمخالصه والتغير بالمجاوره لا يخل بالماء طهوريته لبقاء اسم الماء عليه ولابد ان في الماء مما استغنى عنه كزهران والجس والعنبه اما إذا كان تغير بما لا استغنى عنه فاعندنا نقول إذا تغير بما يستغنى عنه كالمسك كالورد كالكافور اللي هو المطحون فتغير ولا يستغن عنه أما إذا كان متغيراً بما لا يستغنى عنه يعني هو في, في مقره كالطحالب فإن أو الطين أو, أو, أو غير ذلك مما هو في أصل البحر. أنت ترى من القدرة تكون في أصل أو غير ذلك غير مما هو في أصل البحر. هذا تغيير تغيير إيش؟ تغيير بما في مقره. بما لا يستغني عنه، فهذا شق صونه صون الماء عنه، فنقول إذن هذا التغير لا يشبه التغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طور لمن أو قال ماء البحر طوره هو طور ماء وحل ميتز. وأيضا قد يكون التغير بطول المكس طول المدة يتغير تتغير الرائحة نفسها، فأنه طور أيضا للعصري وبقى اسم الماء عليه. يبقى كل كل يبقى عندنا التغيير لو, لو في رسم يرسمه ايوه طاهر غير صافي وطور طبعا طور لو, لو سالفه تحسن وتضع رسما لا لا لهن يكون جيد جدا ان هنا الماء المتغير وضع اسهم تقول متغير بالمخالطه دعوه في النص في المنتصف متغير بالمخالطه متغير بالمجاوره متغير بماء بما في مقر أو ممر متغير بما لا يستغنى عنه يبقى عندنا متغير بالمجاورة لا يسمى طورية التغير بالمجاورة لا يسمى المتغير بما لا يستغنى عنه كالتحالب التي فيه خضرة الموجودة في البحر الملح فهذا أيضا لا يسمى طورية المتغير بالمخالطة قلنا المخالطة إذن الجزئيات حلت في الجزئيات فتغير ينتقل من الطهورية إلى الطهري الخزان خزان مياه من البلاستيك الحديد مع طول الموكس يتغير هذا التغير لا يؤثر لأن هذا تغير بطول المكس هذه الأخيرة في الرسم يكون متغير بطول المكس فأيمتم هذا التقسيم لا يكتبه هذا التقسيم بهذا الرسم ولكن من تغيير احد الاوصاف الثلاثه الطعم او اللون او الرائحه على الصعيد ان غير طعماً أو غير لون او غير رائحه فهو متغير بالمخالفه هناك وجه عند الشافعي وهو ضعيف جدا يشترط بذلك أن يتغير اللون والطعم والرائحة حتى نكون قد صلبة هذا خطأ مبين إن, إن تغير اللون أو التغير الطعم أو الرائحة واحد من الثلاثة يكون الماء قد صلبة الطهورية وإن لم يشاهد التغيير كان معنويا كما الوردي لأنه متفق صفاتي مع صفات الماء المقاطرة راحة ماء الشجري والمستعمل الماء المستعمل فإن نقدر أن, نقدر أن لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس ويسلب الطهوري يعني تغيير هنا تغيير معنويا التغيير معنوي يسبب هذا عند الشفاية هذا إذا كان الماء وقع فيه ما يوافق الصفات كماء الورد لكن الحق ماء الورد يتغير منه الطعام ما الورد يتغير منه الطعم، ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على لما طهور التراب غيره وعكره كنا نعم لأن التراب أصلا طهور قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم, ما لم يجد الماء ولو العشر سنين ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال جعت الأرض مسجدا وطهور الارض الأرض. نعم. فإذا إذا اختلط بالتراب الذي هو بدل عن الماء هو طهور ايضا على الرجل صحيح. فانه لا, يخل... لا إذا غير منه غصن لا يغير لا لا يخرجه من الطهورين. والمتغير بالملح فيه أوجه أصحوها يسبب الطهورية طهوريات الجبل دون المائي ولو تغير الماء. يعني الملح الجبلي والذي يغيره يكون قد سلب الطهورية لأنه ليس ليس منه أما الماء المائي فإنه ان غيره كما البحري فإنه على طهورياته والمتغير بالملح كما بينا ولو تغير الماء بورق الشجر متناثرة بنفسيا لم تغتفر في الماء فهو لما لماء لأنه تغير بالمجاور، تغير بالمجاور. وإن تفتتت واختلطت، سأوجه على صح باقى طوليات الوزن حتى رزمنه. فلو طرحت الورق في الماء قصدا وتغير بها فإنه غير طه نسلب الطهورية. لبعضنا هنا أهم شيء تعرفه هذه حتى نقف عندها وهي أن الماء قد يتغير. والتغير لابد يكون في في اللون أو طعم أو رائحة. هناك وجه عند شفاه طايف أنه لابد اجتماع الثلاثة تغيرت لونا وطعما رائحة وهذا خطأ بي. لو تغير لونا أو تغير طعما أو تغير رائحة فإنه تصل بالتغرير ذلك طب المتغير من الماء المتغير من الماء أسهم كثيرة ما أدل لي ما لن ترسم ذلك الرسم تم الفعلة النظام ممتاز هيكون في الوسط متغير بال بالمخلطة الممازجه وهذا تحليل الجزيئات في الجزئيات وتغير بالمجاورة تغير بما في مقره في, في ممره تغير بما لا عنه تغير بطول المكسر كل هذه التغيرات في الماء لا تفسده الطهوريه الماء تسلب طهوريته إذا تغير بالمخالطه إذا تغير كالماء مع الشامبو الماء مع المسك تغير بالمخالطه اجزاء هذه غلبت عليه فنقول تغير وسلبت منه الطهوريه هذا في المزج والصحيح أن الماء, الماء الذي طير بالمخالطة فإنه ينتقل عن الماء يكون ماء لكن ما يقال ماء على الإطلاق يكون ماء مقيد فلذلك صلبت تهورياته أما الماء المستعمل أنه من هذا الباب أما الماء المستعمل فإن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطاهر غير خلاف للمذهب ثم انتقل المصلى بعد ذلك وقال الماء الندى يبقى لنا بسيار فرع على هذا بأن وقوع المائيات في في في الماء كالخل والنبيذ النبي فانها غير مطييرة وظهر فغير حدث ولا زِب الندى والمراد بالنبيذ الماء الذي نبت فيه الطم وطبعا هذا خلافا لمن خلافا للأحناس لأنه يقولون بجواز الوضوء بالنبيذ اللي هو الماء من منتبس فيه التمر وعندنا الماء المنتهي في التمر فانه يتغير وتغير هذا يسلبه الطهورية تغيره ذلك تغيره هذا يسلبه الطهورية فيصير طاهرا لكنه غير مطهر بغيره ولأن العصائر والمائعات وإن كانت طاهرة فإنها لا تطهر غيرها ولأن الله جل وعلا قد وصف ما يكون طهارة به قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا طهر في نفس المطهور وقال الماء الذي نزل من السماء قال ليطهركم به نقف عند هذه المسألة الرسل على التليجرام طيب يريد تباين لهم ذلك نص نص نقف عند هذه المسألة لأنه قال وماء النجس والذي حالتين لا سؤال فيه بحر آخر في الكلام عليه وهو الماء الماء, الماء النجس الذي وقع في نداسة هل النداسه التي وقع كسب ان غيرت يعني هل مسألة وقفة على التغيير ام المساله فيها فارق بين الكثير والقليل الذي بلغ القلتين هذا نبينه ان شاء الله في الدرس القادم لو في اسئله طب في الحمد لله عمل الرسم وتكلم بتقسيم ماشي أليس مجرد تعني عدم انتقال أين وهي بماء؟ نعم بالنسبة للزوم سيتم رفعها على القناة الخاصة بالنسبة لها بإذنها بالتفريق الله أكبر الله أرد عنك سلفي جعل ذلك الله في ميزان حتنافي يا رجاء. أنت فضلا يمكن أن يكون ده سور بعد هذا المجلس مباشرة والله أردت ذلك لأني لكن أنا عندي عشر ونص معاد عند الطبيب العلاج الطبيعي ونصير ترك كل شيء واتاني ليأخذني الى الطبيب لزال الله عني كل خير فتاخرت انا على الطبيب نصف ساعه وايضا اخرت نصير وجاء كل جاء سمحني اعتذر لك والله, والله هذا يعني اردت ذلك والله لكن نفسه جدا انا لابد اذهب للطبيب الان للعلاج الطبيعي فبالله اعذروني ما أستطيع ولو استطعت ربي افعل ساذهب إذا الطبيب ممكن أخذ معي الأيباد لو استصعت أجعله على المكسر فقط في أصول الشفعية وأنا أعالج وأعطيه سأفعل إن لم يكن يبقى بعد رجوع إن شاء الله فبالله سامحوني أنا رهن الاشاره لكن الآن مهيئ أنصير وأنا وهي أيضا إذا أذهب للطبيب فاعذروني جزاكم الله خير يا إيمان أحسى الله عليكي رفع الله مقامكم إذا كان المتغير يكون فيه من التحالب المتغير بما فيه من التحالب ده ما لا يستخدم عنه ويشق صونه صون الماء فلذلك نقول أن هذا التغير لا يؤثر في الطهورية إذا كان ماء عزو ولكن وضع فيه ملح هل يكون طاهر؟ لو كان ملح جبلي لا لو كان ملح الذي هو أصل الملح اللي هو اللي هذا نعم يكون ماء طهوريا لا لا يسر الطهورية كماء البحر لذلك من الله خير يا رد الله عنك يا أولا الله عليك ورفع الله مقامك شكرا لك لو في أسئلة تضر لو ما في أسئلة سنستازم أن أذهب إلى إلى القبيب رد الله عنك أبا... أبا بشير أحسن الله لك يا أم عبد الرحمن الله عنك يا اسراء جيد الحمد لله هنا التفاعل التفاعل في الفيس عجيب عديد أصبح وطلب تعلم والله الحمد عديد وفي الزوم الآن ولله الحمد أيضاً خلاص أخذوا على الأمر وستكون الإجابات منهم ظاهرة أصبح متجانس هذه لفظة سحرية أصبح متجانس أشوف التأثر بالمجال في السحر وجود أصبح متجانس فأتحلات الجزيات والجزيات يكونوا كيمياء وهنا عندنا أقول كيميا خلفك على طول الكيمياء أبود يعلم ما متجانس ستغير طلاح أحد أوصافه نعم خلاص هذا الكيمياء يناخذ منه هنا الآن؟ تقالب المخالطه في الطوريه او في المجال الدكتوريه ممتاز يا دكتور المخاطه اسم المجال ممتازين الحمد لله الكلام فرنسي الفرنسية لا نعرف حياكم الله حياكم عايش كوني كوني خيرة خيرة ملتزم من بالمجال اللي عايش تتقاطعين جدا حتى مجال التفسير التي هي اهم مجالس عندك ضيعطيها احنا عندنا الان نحن في سوره سوره الشوره نتعلم في سورة سوره الشوره غدا مش رفع الله تختم ما الله عليك كل من بشيء ظا عندي لا غير متغير ممتاز ممتاز يا كان على سطر كلام صحيح صحيح ليش النبيذ هو الخمر هو النبيذ لا هذا هو ماء هو ليس لكن النبيذ لو ماء ينتبأ فيه تمر وطرق أكثر ذات ايام يتخمر يكون خمرا يصير خمرا تغير معنوي يعني مش ظاهر لو وضعنا الماء الورد الورد لو وضع وضع في الماء سيتغير الماء لكن لا يتغير حساً سيتغير معنوياً لأن الورد صفاته كصفات الماء صفاته كصفات الماء بذلكم الله خير نحسن الله عليك صفاته كصفات الماء بذلك كنا التغير معنوي نور وصفة تقول فعلاً باتقو في هذا الباب بس اليوم أنا استفدت كثير الحمد لله الحمد لله بذلكم الله خير وأنتم كذلك رب يرضى عنكم. الم صاحبة الكيمياء قالت هو يسمى عندها يسمى مطان إذا لم نميز مكوناته طيب خلاص أنا معك لأن تخصص ما أتعادع تخصصا. الله ممّن اللهم مال. ما رأيت السؤال يا عيش؟ أبو عمر قلت ثاني كخلو كثير يوم كنت في سفر وذاك. وأحنا افتقدناك جداً أبا عمر افتقدناك جداً وافتقدنا لقلمك أحسن الله عليكم جميعا أنا استاذنكم الآن حتى ننتهي امين امين الله يتم علينا عليكم نعم إن شاء الله قواعد هندخل اليوم في أصول الشبعية سندخل في القواعد الفقيرة في كتاب الأم بإذن الله لكن متى الله المستعان إذا استطعت أفعل ذلك من أجل سالفي أمرنا بذلك لكن سأفعل إنما أستطع يبقى إن شاء الله في معادي بعد ما انتهي من العلاج الطبيعي سبحانك الله ربنا ورحمدك لله لا لا لا استغرار واتبعي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير السلام عليكم أنا أغير بس عشان هنا السؤالة خديدة أرجعي به إلي... إليها أنا مفاني أنا أستأذنكم هنا في الغرفة في الزوم أستأذن من حضراتكم أشكر أشك... أشك... لكم فضلكم واستاذن منكم جزاكم الله خيرا الجزاء السلام عليكم تقول انا تخصصي أيضا ميكرو بيولوجي يعني أيضا كيمياء اه, آه المجلس كله متلق بالكيمياء واخشى من أبخرة الرأس كلها تختلط وتكون غير متجانسه الله المستعان خير إن شاء الله هذا المجلس سشرف بهذه التخصصات والأمة الإسلامية ولله الحمد ولادة أمة فيها سواعد راقية مزيدا من الخير الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك السلام عليكم وبركاته